في حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يخونون ولا يؤتمنون يكذبون ولا يصدقون يظهر فيهم ا ل س م ن والنبي يحدد فواصل بين عصور التاريخ ا ل م ت ل ا ط م ة يحددها ب إ ج ا ز عملاق و ب ب ل ا غ ة م و ج ز ة ه ا ئ ل ة اختصرت أ ح د ا ث التاريخ كله ف إ ن تحت هذه الكلمات أ ح د ا ث و أ ح د ا ث و أ ح د ا ث حروب وسلام أ خ ب ا ر م د ل ه م ة اختصرت اختصارا شديدا في هذه الكلمات الوجيزه خير الناس ق ر ن وخير الناس حتى في الجاهليات كانوا خير جاهليه كما ستسمع وسنقارن في جاهليتهم كانوا خير جاهليه ايضا ما كانوا كباقيه الجاهليات في سفول وانحطاط وسفه بل شموخ وايباء ورجوله ونجده هذا الجيل الذي يباهي به النبي صلى الله عليه واله وسلم البشريه كلها ل أ ن ك عندما تقف في تصرف واحد في واحد من رجالها ت ت أ م ل بل تتعب في إ ع د ا د موضوع دراسي فيه أ ص ح ا ب الفكر والخيال يقف عند ل ق ط ة و ا ح د ة ويعيش معها ساعات ط و ي ل ة ي ت أ م ل ه ا فهذا يعطل ولكنه يقف متاملا بعجب أ ه ذ ا هو تاريخ العرب بلى اهؤلاء هم العرب نعم فما الذي جرى وما الذي حدث ما الذي غير هذه الطبائع ما الذي, جعلهم؟ ما الذي ردهم إ ل ى أ س ف ل سافلين ما الذي جعلهم في أ ح ط قاع الدنيا و أ ح ط عنصر في ا ل ب ش ر ي ة ج م ع ا إ ن ه ا كلمات خير الناس قرن ادمجت هذه العصور وهذه المكارم وهذه المثالب في كلمات ص غ ي ر ة ا ل ن و كلام ح م د صلى الله عليه وسلم آ ل ه و الذي سكبه في روح رجاله سكب في روحهم فيخرج من أ ف و ا ه ه م كانه منهم لا كانه و ح د وهذا لاختلاط الوحي بدمائهم وبجسومهم وبروحهم ل أ ن ه م شعب يملك من نقد ا ل أ د ب و ا ل ش ع ر ي ة ما كانوا يذهبون يغتنمون هذه اللالئ في سوق ع ك ا س صار العرب يذهبون الى الاسواق ليشتروا المواشي والحمر والبهائم يتنفسون فيها ولكن كان للعرب أ س و ا ق وكانت ا ل أ س و ا ق للمعلقات والشعر و ا ل أ د ب والروائع و ا ل ل آ ل يجنون منها ثماره ذ ه كانت أ س و ا ق العرب انظر للعرب اليوم وانظر ما هي أ س و ا ق ه م ا ذ ا سيخرج من أ س و ا ق العرب ب ا ل أ م س وماذا سيخرج من أ س و ا ق العرب اليوم وبين أ م س واليوم مفاوز م ف ا و ز و أ ح د ا ث ولذلك صعب ا ل ح ي ا ة على ا ل م ت أ م ل ل أ ن ه يتمزق إ ر ب ا تحت لمحه أ و لقطه、يتمزع. تتمزق روحه ونفسه كل هذا المجد راح راح جيل م ن ف ج ر ة ا ل ع ظ م ة من جنباته وانطلق بهدي الله وبكلماته يهدي ا ل ب ش ر ي ة ينير لها حنداسها وظلامها يعالج أ م ر ا ض ه ا و أ د و ا ئ ه ا ولا يابه بسلطانها و ب ع ش ق ي ا ئ ه ا زرع غرس ا ل ن ب و ة في كل بلاد ا ل أ ر ض ما وضع في حسابه ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ا ت هذا لا يكون في حساب مؤمن و إ ذ ا دخل هذا في حساب مؤمن نقول له راجع إ ي م ا ن ا ف أ ن ت مسلم كذاب فالمسلم المؤمن ليس عنده توازنات وحسابات ق و ة ل أ ن ه ليس ثم إ ل ا ق و ة و ا ح د ة فقط ت أ م ر وتنهي إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ق و ل ه كن ف ي ا ن ق و ة التي يعمل حسابها وليس هناك حسابات أ خ ر ى لاي قوه يبيت القائد مستريح الضمير ويبيت ع د و ه يخطط ويفكر ولا ينام من ك ف ة التخطيط ولكن القائد المؤمن ينام مستريح الضمير لأنه القوة التي تغير و ت ر د ل فماذا عليه إ ن ه الجيل الذي نقل كلمات ا ل ن ب و ة والوحي إ ل ى كل جنبات ا ا ل أ ر ض هل فعلنا ذلك إ ن الرجل منا يستخسر من وقته ومن جهده أ ن يجلس في المسجد ي ح ف ظ بعض آ ي ا ت مما يحفظ لبعض ا ل ص ب ي ة او طلاب العلم يستكثر عن نفسه ذلك لو وضعنا لواء ا ل ن ب و ة وهديها مع هذا وانطلق به الى اليمن او الى فارس اكان يصلح والنبي يقول خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه يعني سيضع تاجا على ر أ س ه ايعجز احدكم ان يذهب إ ل ى المسجد فيرجع بناقتين كوماويتين أ ع ظ م النوق قالوا ايعجز اخذ ناقتين、آه. يذهب إ ل ى المسجد يحفظ آ ي ة أ و آ ي ت ي ن من يحفظه الذي في صدر هاتين الايتين انه فكر ا ل ن ب و ة إ ن ه مشعل ا ل ه د ا ي ة انقله كما نقل ك م اليك ن ق إ ل هل تستطيع أ ن تفعل ذلك أ ل ي س في ا ن ك ا ر ك آ ي ة أ و آ ي ت ي اي عيل م الدخول ياتي حفظ كذا اقولك لا قلت أقول اروح وغيره اتعجز أ ن تفعل ذلك تعجز تعجز ل أ ن ثوابهما أ ن ت أ ع ج ز من أ ن تتحمله سموكك جهدك أ ق ل من أ ن يتحمل هذا ا ل أ ج ر العظيم لا تستحق من إ ع ج ا د هذا الدين كما قلت لك حملوا نور ا ل ن ب و ة إ ل ى فارس والصين والهند إ ل ى بلاد المغرب وانا انظر ل ع ق ب ة بن نافع رحمه الله تعالى عندما دخل في المحيط ا ل أ ط ل س ي بقائمي فرسه قال والله وقائمي فرسه في الماء يعني بقيت جسده في البر والقائمين في الماء وهو يتطلع إ ل ى البحر وليس عنده علم هذا ن ه ا ي ة العالم ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه لو أ ع ل م أ ن وراء هذا البحر بر لانطلقت ب ج و ا ب هذا كما أ ن ا جنق الميعه حتى ي ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي عز م أ ي ح ز م أ ي إ خ ل ا ص لله ولكلمته أ ي إ خ ل ا ص لله ولكلمته نقلوها وكما ق ل ت في الخطبه ا ل م ا ض ي ة نقلوه حفظا من صدورهم كتبوها على العظام و ا ل ا خ ا ف جمعوها في ا ل أ و ر ا ق حتى جاء إ ل ي ك كم عانوا من حفظه في الصدور انت ما بتعرفش تقول أ ن ا حافظ أ ق و ل لك و ز حافظ إ ي ه ده ا م تحفظ ا ا ل أ و ر ا ق ل م ي ن لحد والناس حفظته مرتبا مجموعا جميلا مسلسلا ب ا ل س ل ا ث ولكنه كان يحفظه ا ي ة من هنا و آ ي ه هنا لا يدري ترتيبها وفي أ ي مكان هي قدرت قدر صعوبه الحفز. تحفظه مترتب قدامك و أقولك الحفظ آ الآية ي والترتيب خايمين ة لبعد الصف ولا كده ورقم ه هكذا هكذا كأنك شايره كده كإنك هكذا ولليك كان كده كده مكان كده لما ضعوا من يقول آية موضع جعله في وضعايه كذا في مكان كذا من موضع كذا حفظه صعب انت متصوره ش م ت يقولك ده ص ح ا ب ي حفظ ا ل ق ر آ ن حفظه زيه معاي المصحف من عليها الاله ل ا م ي ب لحد والناس متركز ابدا ابدا مع ص ع و ب ة هذا الحفظ وطبعا لك تصورت ا ل آ ن قدر هذه ا ل ص ع و ب ة وقدر ترتيب هذه ا ل ص ع و ب ة كتبوه. هم الذين حفظوه وهم الذين كتبوه ثم ن ش ر ه في البلاد جهد دعاه ا لله تعالى و ن ا س قاموا بواجب ا ل د ع و ة ي ا الله تعالى غزوا العالم ما غزاهم العالم أ ن ت يا ابن ا ل إ س ل ا م يا ابن العرب صرت تجادل في قواعد ش ر ع ي ة لا يجادل فيها نقطع يد ا ل س ا ر ده تبقى ا ل أ م ه تمشي من غير يديه نقول والله لو كانت ا م ه لصوص وجد قطع رقابها وليس قطع ايديه لا ده ن ح ن ا هنذكر ع ر ب ي ا ل ومش اليه زكاه ا ل أ م ه كلها لصوص سبحان الله نجادل في آ ي ا ت الله تعالى نجادل في شرعه لا يجادل في آ ي ا ت الله الا الذين كفروا فلا يغرك ر تقلبهم في البلاد أ ي أ م ة هذه إ ذ ن أ ي صحابي جليل له من الجلاله ماله نرجع في الخلافات يقول لك ابو بكر خطف ا ل خ ل ا ف ة عمر خطف الخلاف سنناقش هذه ا ل م س ا ل ة بهدوء وعقل ب و ب ر و ي ة العرب ما ب ي س ل م ش الحكم ل أ ي حد من يختار العرب ولا واحد ا ل آ ن كف ليحكم العرب العرب تشترط في حاكمهم ست صفات ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى السخاء جواد سخي معطي لا ينبغي ان يخوض خ ا ئ د الناس بخيل ابدا اي انه مؤمن بالله ورسوله ي ع ط ا ئ ه برزقه د ا و ا ل ص ف ة واليك ق ص ة من قائدكم قال الجد بن قيس على بخل فيه رئيسكم مين قال الجد بن قيس لو انه قال صلى الله عليه وسلم أ د و ى دواء ا ل ب خ ر أ خ ط ر م ر ض سرطان أ ق ت ل مرض ف ا ل إ ن س ا ن ا ل ب خ ر ف أ ق ا ل ه قال بل رئيسكم الححنف بن قيس لا ينبغي للحاكم ان يكون بخيلا هذه شروط ا ل ع ر ب لما بايعنا أ ب و بكر ما نطق إ ن س ا ن الشروط ك ا م ل ة التفاعل العرب دول اي حد بيطلع ي برئيس لا لا العرب ساد في الدنيا وسيظلوه ما ظال من أ ب ن ا ئ ه م ومن جرثومتهم رجل يرفع ل و ا ء ه م ويحمل مشاعرهم ومبادئهم الشرط ا ل أ و ل يكون سخيا قد ب ي ل ة ق يكون أ ص غ ر رجل في ا ل ق ب ي ل ة ل أ ن ه أ س خ ا ف أ ص خ ه م يدا واسمع في شاعرهم لما ب ينده ا ل خ ل ي ف ة و أ ن ت أ ك ر م العالمين يدا ا ن د العالمين ب ط و ن راح يعني ذ ك م ف ت و ح ة وطبعا ذكرنا في الحسن و الحسين وجعفر بن أ ب ي طالب أ ن سال هؤلاء المال يبعثروه قيادات شروط في القيادات و أ ن يكون شجاعا لا يهاب الموت قائد لا يخشى ش ي ء دي من سمات ا ل ق ي ا د ة شجاع ا ل ج ب ل لا يصلح قائده الشجاع في ايام ا ل م ح ن ة هذا هو القائد ولكن الشجاع في ايام الرفع هذا لا يصلح ش ي ء ا ده كان بيمشي جنب ا ل ح ي ط ة بل الان شجاع لا ليس ا ل ش ر ف ا من شروط العرب صديم للطواريء و ل أ ه ل ا ل ش و ك ة لا بد ان يكون شجاعا انت مداري و ع ل ى ظهر ر الراجل يتكلم في وقت ا ل ص ع و ب ة ليعلمك ا ل ج ر أ ه و ا ل ب ط و ل ة لا تخشى شيئا ل س ن ة القائد عند العرب ان يكون شجاعا يضع رقبته تحت السيوف ولا ي أ ب ه ولا يهتم لا ق ي م ة لذلك اسمع لعلي بن ابي طالب قال كنا اذا حمي الوطيس ا ت ق ي ن ا بالنبي صلى الله عليه وسلم كنا بنهرب فيه ننظر اين هو ن ج د ه في وسط العدو في الوسط نعم اسمع لعبد الله بن الزبير ويقول ل أ ب ي ه يا ابت لقد ر أ ي ت ك تختلف إ ل ى قريشه خمس مرات ذ ا في يوم ا ل أ ح ز ا ب هذا في اليوم الذي بلغت في القلوب الحناجر قال ر أ ي ت ن ي يا بني قال نعم قال كيف تختلف في وسط هذه الجموع الحلف الدولي كله وانت ماشي انت معروف د ا الزبير قال لا ق ي م ة لكل هؤلاء كيف كان عبدالله بن الزبير وهي راه ابا له بهذه ا ل ب ط و ل ة يحارب الدنيا كلها لا ق ي م ة له وكفك لاني كان ابو هراج وشبع ليهم ابو هراج لازم يكون راج, ويكون راج ما وقف للحجاج في العرب غيره وما قتله الحجاج ولكن ك ذ ف ب ط و ب ة فسقط فمات فقطع ر أ س ه و ق ت ل ه او ذبحوه ما تمكن منه له اميه بابن الزبير ا بن راجل يبقى شرط في العرب ان يكون كذلك لما خ ن ق هذا المجرم ر ق ب ه بن ابي معيط النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ك ع ب ة و أ م س ك بتلابيبه حتى نظرت عيناه شبكه بيخنقه انها تطلع وكاد النبي يموت وطبعا لما وصف لك ابو بكر نحيث معروق ف و ي ل يعني نحيث ي ع م ل ه مع ع ق ب بن ابي معيط ولكنه بطل من افضل هذا الدين ف أ م س ك بكتفيه وغرس أ ظ ا ف ر ه فيها كاد يقتله هذا النحيح المعروف قال تقتلنا رجلا يقول ربي الله تقتل ر ج ل يقول ربي الله وخلصه من يده اهرب ده ق ر ي ش ة ا س ت م ه ت موتك معاه انت ملك م ا ل ه وهو صاحب ا ل ق ض ي ة لا تحمل معه شيء كما ر أ ي ن ا وعشنا في حياتنا هذا لا اجتمع عليهم ر ع ب قاتلهم وحده بطل شجاع مؤهلات ا ل ق ي ا د ة ما اعترض احد لما نقول دا ريس ما يعترض احد سخي وده اللي قاله ابن الدغنه لما هاجر ابو بكر الى ا ح ب ش ة قال ضيقتم علينا أ ت و ك ه ا لكم وسيد القاره قابله ك ب ي ر ة في قريش بقوله راح ايه قالوا سيد لكم البلد قالوا ب ق ى ن ت قاعد تجاره قريش العمل دي ب ت ج ا ر ة مش شام لليمن والناس من أ غ ن ا ء ه وعايشه في العز بتاعك وبين انت وزير ا ل أ ش ن ا ق والديار إ ذ ا قتل في العرب قتيل أ ن ت ل ل ي تقول الدوله ديه اومات د ل د ر و س وكلامك مصدق لانك صديق من يتولى هذا المنصب ده يبقى فيه خلل في ا ل ح ك و م ة المكيه قال له ارجع ان مثلك لا يخرج ولا يخرج ابن الدغنه دا رجل عربي عرف ان الابطال ص ر و ه ق و م ي ة مايتفرطش فيها ان الكرماء الرجال عوالي النسب د و ل مايتفرطش فيهم لما يدعيك كبير ش خ ص ي ة ف ز ه هذا لا يفرط فيه ه ت ب ق ى عريان ل أ خ ي ر مثلا ليس انت اللي تطلع من اللي يطلع كثير غنم ا كثير تطلع م ل و م في لزوم لو سابوا البلد يا يصلح ا ربنا ي لها لكن انت تخرج من البلد مثلك لا يخرج ولا يخرج من ي ا ل ع ه انت سيد من سادات ي هذه البلاد وزير ا ل أ ش م ا ق صفتك ايه يا عبد الله قاله انك هتفك ا ل ع ا ل م كم من امواله اعتق بلال وزميره و ا ل م ه د ي ة و ج ا ر ي ة بني مؤمل كل و ا ح د ة بتتعذب يقول ما تسيبها يقول هتسيبها ليه بنها م و ت ه يقول تاخد فلوسها و س ه ي ط ف ع ثمنها اعتق بلالي بماله فلوسه سخي سخاء واضح يروح ب ج ع ب و قحافه وابو ده ف ك ر قريش يشوف اللي اعتقده لا ج ب لا بيلت لا يشيل ولا يحمل يشي ش و ولا يسوق ولا يزحف يقول له يا بني قل نعم يا ابت هل اعتقت لك رجالا جلدا ي منعونا اللي بيعتق عريضه بيعتق ش و ي ة ع ن جلود يعني واحد زنجه عشان يعني يقف معك وقت زنجه اتعارك ب مع ه رجال ع ر ي ض ه لكنت ا م ل ت ه ت ك م ال ال ال يعني ا ل ن ت ي ح ة و ا ل م و ق و ذ ة و ا ل م ت ر د ي ة هو لونه انت بتعتقهم هينفعوك ايه لونه فقال يا ابت ي اني افعل لاني اريد ما اريد مش هيقوله ل بجل لانه ديني لي حاجات في دماغي انا ع و ز ه ا ذ ا ر ج ل سخي ويقف عند الظالم يقول لا ه ل يهم ما تضربه قال عبدي انا حر فيه قال ابيعه قال اشتريه لقد افسدت علينا انت و ص ا ح ب ه ب ك ا ده اللي ب ي ق و ل ه ا اشتري بلال ب ي ق و ل ه ده بمائه دره قال ه خدني الدره قال ه بالله لا يساوي خمسين ده صاحبه قالوا بالله لو سته بخمسمائه الف لا فديته ده هو ي س ا و ي أ ك ت ر من كده يعني أ ن ا اللي غالب مش انت تاني بيقول ده ضحكت عليه ده ما يساويش أ ي ح ا ج ة ولكن قال لو, لو أ ض ع ف ت الثمن لاشتريت ه اي ل أ ن الحسابات بتختلف من تاجر لتاجر د ه ت ا ج ر عاوز حاجه و د ه ت ا ج ر عاوز شيء أ ن ا اريد ان ع ي ة ا ل ش خ ص ي ة الحاكمه من هو الحاكم النهارده هتلاقي م ئ ة أ ل ف حاكم كل هو يقولك أ ن ا حاكم ق و ل ك لم نعرفه قبل ذلك ما شفناكش و قبل كده هذا وجب ما سمعناه مع حق حق ومع الطلبات طول عمرك تحت المخده وماشي ف وسط الحياه انت ف ا ي دي من صفات العرب واذا حكم لا يرد حكمه احد مؤهل سخي شجاع سخي شجاع متواضع ليس انه يحمل هذه الصفات ا ل س ا م ق ة انه يتعالى على الناس أ ب د ا والله في غايه التواضع كان يحلب شياه ا ل ع ر ا م ي المراه ا ل أ ي م ن يذهب بعد صلاه الفجر ان يحلب لها الشياه تلاقي ا ل أ ط ف ا ل واقفين بالشوالي كده واقفين على عليه وهو عمال يحلب ويدن البنت توصل للنساء ويقول المراه تريدي ر غ و ة س ر ي ح ا أ م تريديه سائبا كمان كمان بتقول لها تعال ح خ ي ب ي ز ا ي تريد صريحا الصريح لما يغطي ا ل ط ا ج اللي تحت يقوم يحسن راغوه فوكه يا سلام ش ك ل جميل عاوزاه يعني برازي ي ولا صريح يعني كده سائل يعني بيسال المراه مش هيحلب لها بس بل يحلب لها على كافه ه ي رجل ه ذ اي رجل هذا بهذا التواضع وهذا المستوى العالي هذه ا المستوى العالي دي مراهلات القائد متواضع يعيش ح ي ا ة الناس يلغوا بيد الناس لا يتعالى على أ ح د إ ن قصر في خ د م ة يقوم حتى لا يفرد حتى يوديها لاصحابها ل ر ا م ل والعجائز والنساء والمساكين والمعوذين الذين ليس لهم أ ح د إ ذ ا المواهلات قائد ا ل ر ح م ة ا ل ر ح م ة ص ف ة من صفات القائد القائد لا يكون جبارا الجبار فرعون ما احنا عرفناه جاهل لا يكون جبار إ ل ا جاهل لا علم, لا علم عنده يسوق الناس بعصاه كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان اناس ل ز م ا أ ن ي غ ض و ن في سخط الله ويمصون في سخط الله الله غضب من ربنا عليهم الصبح وغضب من ربنا عليهم بالالونات قالوا من أ و ل ئ ك يا رسول الله قال في يدهم سياط كاذناب ا ل ب ق ر يعذبون بها الناس أظن طبعا الشبه والعلم والوصف واضح والمسمى دائم يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله ما راهمش غير ضرب الناس وجلد الناس وخفه الناس مؤهلات حاكم العرب لا يكون جبارا أ ب د ا كانت ا ل م ر أ ة ت أ خ ذ النبي من يده فيمشي معها ويقول لها يا أ م فلان خذ يدي وامشي بي في أ ي سكك ا ل م د ي ن ة سئت ولا يتركها حتى يقضي لا حاجتها فان طار بها الموقف قاعد بها على جانب الطريق ما كنتش ا فين بيقول لك لا هو النبي قاعد مع ا ل و ل ي ه لماذا هو وراه ه ا ذ ا يخطفه و ب ت خ ط ف ه فيه ي ل أ ن ه كان في جيل المكارم لم يكن في جيل وصل إ ل ى أ س ف ل سافلين جيل منحط لا يفهم من حياته إ ل ا الانحطاط والتسفل ل أ ن ه متهم فكل شريف عنده متهم ل أ ن ه متهم يجلس مع المراه ت أ خ ذ بيده ويمضي بها حتى يقضي لها حاجتها انظر لابي بكر عندما يخرج الفجر ل خ ي م ة ا م ر أ ة عجوز عمياء كسحاء جدعاء أ ر م ل ة تعيش في خ ي م ة وحدها لا نظر خ ل س ص عينها راحت لا تستطيع أ ن تنظف نفسها يصلي الفجر أ ب و بكر يروح ينظف ا ل خ ي م ة طبعا عمر يتحمام ع ل نفسها ينظفها ويطهرها و ي ز ب ط ه ا ويخرج ا ل ق ذ ا ر ة ويكنس ا ل أ ث ن ي ه ويجلسها في مكانها ويخرج أ ب و بكر منافسه بقول الرجل ده ب ي س د ن ا كده وينسل ويمشي ويروح فيه لا لا لا ده أ ن ا مش هسيب احنا قاعدين بنذكر ونسبح وشويه كده مسلوط ورايح كويس فيه انا وراك فظلوا يتتبعه حتى دخل الخيمه أ ب و بكر يدخل خ ي م ة ا م ر أ ة وقف ش و ي ة وشيل بقى ا ل ز ب ا ل ة و ا ل ع ذ ر ة والكاذورات والكلام ده كله وزي ز على م اانت ن ب الزبالة بسأل ر وردمها ي في دي ويغسل ت ولح تفعل ذلك قال لله يا ابوك يا عمر ا ع و ر ا ت أ ب و بكر تتبع أ ن ت ب ت م ش وراه تتبع عوراته هو للو عورات. مثل عورات عورات إذا كان هذا إذا مثل له هذا له عورات ي ب د ى من دونه ماذا يكون م و ا ه ل ا ت القائد ل أ ن ه ا م ر ا ه في ا ل أ م ه م س ؤ و ل ة عنه تحت مسؤوليته سيسال عنها يوم ا ل ق ي ا م ة يبدا من م و ا ه ل ا ت ه ايضا التواضع و ا ل ر ح م ة والبيان صفه الثالثه البيان لا يجوز للحاكم أ ن يكون ارسلان عنده بيان علمي يجى يخطب مش من و ر ج ة لا يتكلم بالساعات مش واحد كتب له خطاب و ع م ا ل ب ل ن ج ز مش عارف ي ج ر ه هو مرفوع ولا منصوب ل أ ن ه لا يعرف لا المرفوع ولا المنصوب او كله كلامه خلاص يبقى شرط م شروط ا ل ق ي ا د ة البيان ش ر ط الثالث أ ن يكون له لسان وبيان يعرف ا ل و ع د و عما في مكنونه وفي ضميره ويعبر عن مشاكل ا ل أ م ة بلسان عربي مضيء يستخدم ا ل آ ي ا ت في مواضعها والاحاديث في أ م ا ك ن ه ا و أ ن ا اقدم ل خ ل ا ف ة أ ب و بكر وعمر ابين لك ا ل م و ا ه ل ا ت لم ا لم يعترض رجل واحد رجل واحد من الامه ل أ ن ه كمل م و ا ه ل ا ت ا ل أ م ة أ ك م ل م و ا ه ل ا ت القائد السخاء يعطي ع ط ي ة من لا يخشى الفقر فليوصف بنا اعطانيه انفقها في سبيل الله في اعتق ل د و ة إلى الله تعالى. أعتق العبيد اعتق المسلمين كل العبيد اعتقهم أ ب و بكر حتى واجهه العبد ا ل أ و ل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أ د م قالوا مش هد بعد النبي لم نؤد ل قلت لك اذن قال يا أ ب ا بكر إ ن كنت اعتقتني لنفسك فساؤذن و إ ن كنت اعتقتني لله فلن اؤذن بعد محمد صلى الله عليه وسلم لنوذي مرة ثانية مرة محمد بعد قال بل أ ع ت ق ت ك لله قال إ ذ ا فلن اؤذن هذا القائد وهذا الشعب مستوى انظر ق ف أ ي تذهبون و يمين اجد ا ل خ س ة انبتت سبع سنابل ل ك ما قال الله في ب ر ك ة ا ل سبقه لانبتت لا الخسه سبع سنابل وفي كل س ن ب ل ة ما اتحبه أنظر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ولذلك أ ن ت منتظر ميله الرحمن حكم الله تعالى ي أ ت ي من ي أ ت ي ك أ ن ت لست مؤهلا لم اجد للقوم أ ه ل ولم اجد فيهم قائدا ل م ع ه ل لهذا ا ل أ م ر إ ن هذه م س أ ل ة ر ب ا ن ي ة لا تكون إ ل ا بما أ م ر الله تعالى و أ خ ذ عن نفسه وعد وعد الله الذين يعملونك معامل الصالحات الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات انظروا الشروط لا ا س ت خ ل ف ن ه م في ا ل أ ر ض آ م ن و ا منكم إ ذ ا منا لم يؤمن لاني منت في التخصيص وعملوا الصالحات ت ر ج م ة ا ل إ ي م ا ن ت ر ج م ة ع م ل ي ة و ا ق ع ي ة هؤلاء الذين استخلفوه حتى قال يؤمنون بي ومن كفر بعد ذلك أي يعني إذن الناس بعد ذلك. انظر ل آ خ ر الخلافات ا ل ر ش د ة في خ ل ا ف ة العباسيين والسفك دماء وظلم هذا كفر بعد ذلك بعدما راهم الله تعالى ما يحبوه حدث من الفساد والظلم و ن ق ب ل ع ه و د ما حدث والله تعالى به عليه إ ذ ن أ ق و ل العرب وضعوا قديما شرط للرياسه وشرط ا ل ح ك و م ة العرب افضل رجال الدنيا ولذلك لكي ي ن ق ذ ا ل ظ ا ل م من ظلمه والمظلوم من ظالمه ص ن ع حلف ا ل ف ض و ر ا ق ر أ تاريخ الامم في كتاب اسمه ق ص ة ا ل ح ض ا ر ة ي و ر ن ت ذكر تاريخ العالم اجراه لو وجدت في كل ارض لو وجدت حلفا على مستوى الدنيا كحلف الفضول صنعه العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة يبقى يراهنك على ما تحب وما تشتهي العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل ا ل إ س ل ا م صنعوا حلفا لنصر ا ل م ص ل و م يعني مش أ م م م ت ح د ة او أ م م غير م ت ح د ة مش م ا س و ن ي ة ع ا ل م ي ة تحكم بالظلم و ا ل ق ه ر على اناس وتحكم لناس جعلت من ا ل ق و ة عدلا وجعلت من ا ل ق و ة حقا ولكن العرب ج ع ل من الحق ق و ة كما قال فلم إن ل ص ان ح الحق ب مقالة إ لصاحب الحق م ق ا ل ة أ ن ا أ ذ ك ر ك ب أ ج د ا د ك فمن أ ن ت ف إ ن كان بك شبه منهم الحق بهم وان لم يكن بك شبه منهم, منهم فابحث عن قبر و أ ن ت حي ش فانك لا تصلح ان تعيش أ ص ل ا فضلا ان تسود وتحكم تبكي عندما ترى مثل هذه المسائل العرب كما سمهم كسرى وخيطر أ ج ل ا ف سفاك دماء قل و ا ما أ ن ت إ ل ا حمار ت ن ف ق في سوق العالم ما كانوا ابدا سفاك دماء ودليلهم بين أ ي د ي ه م جعلوا أ ر ب ع ة أ ش ه ر حرم تغمت فيها السيوف و ت أ م ن فيها البلاد والعباد يرى الرجل قاتل قاتل أ ب ي ه ولا يحصبه بحصاه ما يحدثوش بطوب دول العرب اللي مش عاجبينه أو اول ل أ أ ن ا أ ن ا س ا خ ت ط و ا للسلام مشروع كامل حفظوه وتعاهدوا عليه وصدقوا عليه جميعا ان هي اشهر ا ل ح ر م أ و ل تاريخ في العالم زاهر وزاهي تاريخ أ ج د ا د ك العرب اربع ل ع أ ر ب أ ش ه ر ح ر م تغمت فيها السيوف وتغمت فيها ا ل أ ح ق ا د وتدفن غير العرب ما فعل ذلك بل لا يستطيع أ ن يفعل ذلك مشروع كامل تقدر تحج البيت من فارس في أربع شهور هتروح ماشي اربع ش ي أ شهور آمن ت ر و حتى و ر ج ع ان الرجل يرى قاتلا ابيه ولا يستطيع أ ن يحصبه بحصاره يقدرش يعمل له أي شيء ولم يكن شر ولم يكن دين ولم يكن تنزيه هذه عقليه العرب التي لا يباريها عقل والتي ليس في مستوىها مستوى ه ا م س ت ولذلك ى و أ خ ر ج نبيه من العرب لم يكن إ ل ا من العرب بل لا يستطيع أ ن يكون من غير العرب ل أ ن ه قائد ذو بيان والكتاب القادم كتاب بيان في ح ا ج ة إ ل ى فصيح وعقل صريح لا يصلح ل أ م م أ خ ر ى لانه من طلاء الرجاله مش اي رجاله بتطلع ده رجاله م ت ر ب ي ة في ب و ت ق ة الرجال عندهم نظر عندهم اعتبار عندهم تقدير لشخوصهم ومسمياتهم ان اصحاب محمد يتربوا في هذا المعترك زي ما احنا بنقول في ل غ ة اليوم ولاد ناس يعرف العيب يعرف الحق ويعرف الباطل نعم كان منهم اشاب قطاع طرق واوائل اخره ولكن هذا ب ا ل ن س ب ة اليهم قليل و ا ل ب ش ر ي ة في تاريخها الطويل م ل ي ئ ة ب ذ ئ ا ب يقطعون الطرق ولكن لما نزل عليهم الهدي والهدى والشر كان كذلك ابو ذر الغفاري عندما يترجم له كان قطاع طرق فضول ابن عياط قطع طرق ولكن لما نزل الهدي عليه قفع كل شر في صدره وصار إ م ا م ا للناس إ ن ه الدين ايها الناس إ ن ه ا ا ل أ ص و ل اعرف أ ص و ل ك اعتز ر أ ن ك عربي ارفع ر أ س ك إ ل ى أ ع ل ى اختط مشروعا للسلام كامل وهو ا ل أ ر ب ع ه أ ش ه ر حرم وحلف الفضول و أ م ث ا ل ه هذا فخر لك ولقومك ولسوف تعلمون و أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ع ا ل م ن ولكم ص ي و س على خلق خير الحمد ل ه أجمعين م نبي ا ل ر ح م ة وبعد أيها ا ل ك رب ا م ع د أن ن ت ل م ح العالمين م م ق ا ئ د و ن ومن هو ومن ك و ولا ينطط فيها عنزان عندما ن أ ت ي اليوم السقيف ة و هذا مشوار بعيد مزاج ولكننا نتكلم في أ ذ ك ك الصديق والصديق الذي يبحث عن النبي القادم مثله ك ب ق ي ة العرب يبحث عن النبي القادم والعجيب أ ن ن ا نبحث عن النبي القادم ف إ ذ ا جاء كذبناه و إ ذ ا جاء حاربناه مثلنا كمثل بني إ س ر ا ئ ي ل اجعل لنا م ل ك طيب يا لو جبت لكم ملك ه ا ت ط ع و ه قالوا لي ما نطعوش ليه د ه احنا وقجنا من ديارنا واوذينا واتبهدينا دا احنا ص ي ر ي ن ه ه ت ن يعني لو جبت لكم ملكه ازاي تاني ده احنا أ ذ ي ن ا واتبهدلنا و خ ر ج ن ا من ديارنا ده احنا ياسوا ان الله جعلكم توضوا ا ل م ل ك قالوا ايه أ ن له الملك علينا ولم يمت س ع ة من الملك نحن قلنا كلمتنا ما حكرمنا وبينا الموضوع تاريخ أ م م تاريخ أ ق و ل ع ج ب ا ع ج ي ب ة يعني ا ل م س أ ل ة معندوش س ا ع ة من المال م ع م ا ش ف ر س ي ا ن كل يوم هعملكم مواقف تاكلوا تشربوا ده احنا دانا له ق و ة ب س ط ة في العلم و الجسم والعلم اللي حرك المال من تحت الصخور من تحت الارض ه ي ج ي ب العلم اللي يجيب المال من تحت الصخور وده العلم احسن من المال انه هيجيب المال وبسطه في الجسم يعني قائد قوي عنده صبر و ج ل ب يقاتل ع د ي د يعني ه ي ن ت ص ر لا محاله والله عادي أ ع ط ى محمد في الحكم ث ل ا ث ة وعشرين س ن ة أ ع ط ى ابو بكر سنتيم شويه اعطى الاجلب والاخوه عشر سنين كالعناكب والصراصير يعيشون ح ي ا ة ا ل أ ر ض كما ذكرت في أ و ل هذه ا ل س ل س ل ة التي لا تليق الا بالبهائم إن ا لا ح ي ة الأرضية لا تليق الا بالديبان ب ه ا لا ئ م ت وبالصراصير والعناكب ولكن ا ل ح ي ا ة ا ل س م ا و ي ة لا تليق الا بالبشر البشر ص ن ع ت الله تعالى خلق الله آ د م بيديه وخلق له ج ن ة الفردوس بيديه فصنعت الله في ا ل أ ر ض ليس لها مكانه ل ص م ع ة الله في السماء ولكن اطمانت ل ل أ ر ض وركدت فيها فتساوت مع البهائم ومع الديدان ل أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل أ ر ض ي ة لا تليق إ ل ا بالديدان والبهائم أ ر ج و أ ن تقارن وان تستوعب وان تفهم وليس بعد ذلك ف ه إ ذ ن صاحب ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بكر يقولون البكر هو الفتي من ا ل إ ب ل يقول ي ب ا ب ك ر يعني الفتي شايلوا د ي م ا تعاود س ت ي ل اله و ل ل ت س م ي ة م ع ن ا وسمه و عتيق لجمال قسمات وجهه كن ا جميل قول جماله ولما جاء الاسلام قولوا يعتقي العريض نقول له الاثنين يشيلوا بعض هو هكذا وهو هكذا قسمات وجهه ج م ي ل ة كان طويل نحيد عنده كسره في ظهره ح ا م ي ة خ ث ي ف ة كذا من أ ج ل ه ا كان إ ز ا ر ه يجرجل على ا ل أ ر ض ولذلك لما قصى سلم من جر إ ز ا ر ه خيلاء لا يريح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة وانتبه لا تجعل إ ز ا ر ك ولا ت ن ط ل ه نازل في ا ل أ ر ض هذا لا يجوز لا يجوز شرعا وكان أ ب و بكر إ ز ا ر ه وكان ي ن س ر ف ي ه فقال له ب يلبس يرفع إذارك رسول ق طبعا الجنبية يبقى أكيد الازار قال ولكني اتعهده كل ما ينزل بشمر للناس ف ا ل إ ز ا ر في النار كما قال النبي فصل واذا قال اسفل الايذاء في النار يعني ما فيش ف ص ا ر يعني ما تجدينش جلبيتك تحت عرقوب الا كعب اللي انت بتسميه عرقوب الاتنين اللي, اللي في الوسط الساق الكعب كعب اللي في الخلف ده اسمه عقب ف ن ق ص ه على عقبيه العقب اللي هو الكعب اللي انت بتسميه ولكن الكعب اللي في اخر اللي يرضيك يعني عمر رطوبك ماينزل تحت دول ابدا اللي تحت غرفه النار قولي يا عم س ي ب ت منه و إ ح ن ا برضه هناك اقولك س ي ب ت منه ده معتبرش بالكلام ي ل ا على جهنم ا دي تشيل س ي ب ت منه م و ق ا بيقول اهناك قلها له برضه هي س ي ب ت منه ل أ ن الكلام مش داخل دماغه بدانا بعد ما عملت الدلابيه الصوف وعملت سير وشريط حرير و... وكلفت نفسي كل ده ابص به أ ق و ل ك لا, لا لا خليه خليه جرجر ب ه هناك و روح جرجر ب ه هناك أ س ف ل الكعبين في النار ما هناكش تفصيل ولا في ا ف ص ا ل كلام قاطع فالبقر كان ب ج ر ج ر من ن ا ح ي ة و ا ح د ة ب ش ق ه الماء صديقه محمد و ص د ي ق ه ا ش ت غ ة بالصدق العرب لما يكون في قتال وقتل بينهم يقولوا ادفعوا اديه من الوزير اللي ب ي ق ر ر المثل د ي ة أ ب و بكر يعني كان وزيرا في ح ك و م ة م ك ب يسموها في ا ل ل غ ة ا ل أ ش ن ا ق ا ل أ ش ن ا ق يعني من الشنق يعني الديات جماعه خ ن ج و ا مع بعض يقول ك روحوا لابو بكر د ه شغل إ ذ ا أ ب و بكر قال ساعدوهم في ا ل د ي ة ن يساعدوه أ ب و بكر قال ما تساعدوهمش د ا عدوان ما نساعدوك ش يبقى دا الوزير المختص ط ب لما اخترتم أ ب و بكر ا ل ا ه ا ل قالوا ا ن ه صادق ل أ ن ه لا يميل مع هذا اسم الصديق صادق هو خ ر ج ت ه كده صادق لا يحاذي أ ح د فوضعوه على جزء مالي والمال غالي عند العرب يبقى ده اللي بيحكم في المساء إ ذ ا الركب علي في قومي ن س ا ب ة يعرف أ ن س ا ب العرب جميعا بعد ا ل ه ج ر ة لما جاء النبي بجهاز ا ل إ ع ل ا م عنده وكان على ر أ س ي و ض ل ت ا ل ا ل م حسان بنسابه الشاعر وكعب وفلان وفلان شعري ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجوهم فانه والله اشد عليهم من النب ي من نسب قريش راح روضك قالوا ولنا بقى نسب النبي فين عسى ا ل ل ما نشتم قريش بالشعر ما نجحش في النبي ص ل الله س ل م قال والله س أ س ل ه لكم كما ت س ل الشعره من العجيب وداول مره ت ل ق ا ن ا ل ك ل م ة الشعره من العجيب خ د معلومات و د ا و ن عندك قال س أ س ل ه نسبه منهم كما ت س ل الشعره من العجيب وبعد ما سلمه قولوا بنشتموا فيهم زي المتوازن كان السابع عالم النسب اي نسب او بكر يعرف يعرف ما كان في العرب من خير وشر يعني ش خ ص ي ة ه ا م ة جدا وكان ش خ ص ي ة م ؤ ل ف ة م خ ت ل ف ة يضحك مع داه ويليم مع داه ويهزر مع داه ويمزح ي مع داه م أ ل و ف مألوف, مألوف. يجلس اليه الناس ويجالسه الناس طبعا د ه ا ل ش خ ص ي ة رقم اثنين لكن ا ل ش خ ص ي ة رقم واحد لا يجوز ان يكون كذلك ش خ ص ي ة رقم واحد لا يجوز أ ن يكون كذلك لا بد أ ن يكون ش خ ص ي ة لها ش ك ي م ة و ق و ة وسمت محترم حتى لا ت ج ر ا عليه احد وطبعا فرق بين كل ش خ ص ي ة لها دور وواد إ ل ي ه ا ت لكن ق ا ر ا ل ش خ ص ي ة الكبرى شخص لين ب ي ه ض ر و ي د ح ك ويكلم ش تنده و ي ده ويشتم ده آ ه يعني جاهز لكن ا ل رقم واحد سمت التزام ضبط انضباط يعني مش إ ن س ا ن ي ك ه ك ه وينكت و لا ش خ ص ي ة لا بد من ا تكون لها سمته وجانب محدد ش خ ص ي ة رقم اثنين جائز أ ن تكون بهذا الليل وهذا المستوى ل ل ي وهذا ا كان الصديق كان الصديق جلس يوما مع زيد بن عمرو بن ن ف ي ر ومر عليهم اميه بن أ ب ي الصوت طبعا ده صاحب معلقات وشاعر وكان المرشح بقى متجمعه ل م ر ش ح المحتمل ل ر ئ ا س ة الدعوه يقول سينزل نبي م بين القريتين رجل من القريتين عظيم لو لو د ل هذا ا ل ق ر آ ن عن ل رجل من القريتين يعني من سقيف او مكه فطبعا مين في سقيف غيره يبقى بقى ب ت أ ه ل بقى المطر ا ل ن ز و ل ط ا ئ ر ة تلبس المسوح وتخضع بصوتك ب ت ن ث ل بقى دور النابل الي ل جاي مع زيد بن عمر بن في الجاهلية وكان يشيل التراب على قريش يقول أ ي ه ا القرشيون ا ل ب ق ر ة تطعمونها وتشربون لبنها ويخرج لكم هذا اللبن من بين الفرث والدم وتزعمون أ ن لكم إ ل ه غير خالقها ما انت ش ر ف في آ ي ة قدامك ده في الجاهليه ده ج ا ب ل ما ينزل ا ل ق ر آ ن انت بتوكل البجره وبتشربها بتعمل ايه بتجيب لك لبن جايب من اللبن ما بين ف ا ر س ودم ط ر ى من وسط الكزرات د ي أ ل ي س ت هذه آ ي ة والله إ ن الذي خلقها وفعل ذلك لو اخالق السماوات و ا ل أ ر ض أ ت ك ف ر و ن به ت ع ب د و ا أ ص ن ا م يعني متشوف ا ب يقول فيهن بجيب فمعدي عليهم رميه بن ابي ص ل ب يحيون بتاعت ي ا ل ج ا ه ل ي ة فعمره بيقولوا ه ا و ص ل و ل ا لسه ما احنا مستايين بقى جنبي ز ي في السكه يقولوا ه ا مهتم متشوف ا لابس بقى من الشال وكاوي نفسه ومزبط حاله ده مرشح محتمل فطبعا لازم يمثل بقى دور, دور الريس ئ بصوته وبيحلله يعني بيحاول ب ياجد و ل ب نفسه ف إ ي ه ر أ ي ك يا ومي وابوك ب ر ج ع ت و س ه قال و الله يا عم إ ن هذا ا ل أ م ر لم ي خ ط ئ ث ل ا ث ة ا ل ع م ر ده م ش ه ي غ ل ط الثلاثه انما من عندنا وبيقول انما ب يا عمي أ ا و إ من عندكم و إ ما في فلسطين طبعا فلسطين ده م كان أ ص ل ي ما كان بواء ما كان بواء او من عندكم او من عندنا ابو بكر طبعا معندوش ا علم في ا ل م س ا ل ة ب ي ق و ل و هو فيه ايه لعمرو بن ف ل د ن من ب ل ت ه م د ع م ورجل كبير قال له انتم بتقولوا في ايه ك ل م ا لغات في ايه ورات جلستوا فيهم قاد ا سمحت ل نبي القاد ي ن ك ا وذهب ا ا ل ل م س ة عاوزة بحثة أنا مش هسكر فذهب الى عمي ورقه بن ن و ف وكان ل شريكه النسب في عبد العزي ده من عندنا احنا من من قريش قال نعم طبعا دخل ختم الناس ا ل ل ي بلده و ا ل ك ل ا م اللي ب ج ي بابه كلام ر ينتظر د ا ي نبي قادم ويبحث من هو هذا النبي فتش في الاشخاص م ر على الاله الفلان مؤهلاته ص الصف بعده الذي بعده المؤهل ش خ ص ي ة و ا ح د ة اعرف اسراره واعرف باطنه واعرف ظاهره لانه كان ص د ي ق النبي صلى الله عليه وسلم ب يعرفه ه سنتين ي تماما يعرفه تماما النبي الله يوضاك احكم كذا النبي اللي لان عارف باطنه النبي هذا الرجل منا منا والله لا إلا ما صلى عليه وسلم يقول له يعلمين إلا يعني من من بيعكم في يعرف جيدة صديقه صديقه يكون صدوق هو هو أراه معرفة محمد هذا الرجل بصدقه وهيئته ب و ب د ل ه وبحاله هذا هو النبي صدقه قبل ان يوجد فلما ذهب الى الشام وجاء الوحي ونزل وقال اسمع يا ام شوف صاحبك يقول ايه انت مصاحب الرجل اللي دماغه مش ع ا ر ف ايه كل شويه يقول الدجال وحي عقارب تجيله وتوحيله اسمع صاحبك يقول ايه قال يقول انه نبي قال والله إنه ل ص انه د ق والله إ لصادق وما كذب على الناس حتى يكذب على الله تعالى مش ممكن أ ب د ا ده ما كذبش على الخلق يصدقه, يصدقه. في يوم ا ل ا س ر ا ء لما صعد النبي صهيله ل و أ خ ب ر قومك بما رايك قلهم ده أ ن ت شفت ايديه المتعلقه من شعرها واللي بينضرب بالملكيه واللي بيتحرك في النار وريهم البلاوي ل انت شفتها هنا قال يصدقونه ا جبريل ايو مش الدول قال يصدقك الصديق لا اله في الا س م ء يصدقك ا ل ص د ي ق اي ه ولما راجع يقول تعالي مش في ا س ء ص د ي رجع منك جل ع تعالى م وصحبك ب يقول ي ايه ن ب ق و لنا درح بيت السماوات المقدس ا وطلع ل ع ورجع و ل س ايه بتاعه د الموضوع بتاعه دافيان لسه ك أ ن ه لسه جاي م ا ت ق و ل ن ا تصريح وبعدين ع ت ذ ر عنه ما احنا كل يوم بنقول ه ونعتذر ب ما بقت سينه ما هو س ي ا س ة اسمها ل ك ذ ب مش ماشي ا ما ن ا تقول انت عاوزه وتنجح تجذب تاني يوم ما ب ق و ل ك ب ت ف ه م ش ف ا ل س ي ا س ة عشان ما بتطلبوش ت ج ذ ب ه اقولك لك ن عندك م ه ا ر ة في الكذب خليك بقى س ي ا س ة في مهاره الكذب بنسلمك ا ل م ه ا ر ة في الكذب ايه ق ا ب لا ف ي ن ن ا و ب ي ن مره فين ج ش خلاف عقيد ي بيننا وعن ب ي يقولك ماهيش ن إنت بنا بيننا مره مش ما قلتك قلت قلت لقة خلاف مادي ولا حاجة ي عيسى هو الله ا ب نصارى ي ة العيد بتاعة مسنون عشان انا أ ق و ل لهم ا هو يعني ك ل س ن ة ه متميز ا ده ي ه ي ق و ل لك ع ا ا ل خ ي ا م ه ه مش فاهم أ ن ا قيامه ايه ولا قيامه المسيح قال قم من ايه قام من قال قم ا من موت ه و المسيح مات ولا كاين ودمات و ق ا من اسم عاده ا ل ق ي ا ن ه قل خسئتم وخسرتم والله و م ا قتلوه وما صلبه ولكن شبه له أ ن ا أ ع ي ب عليك أ ق و ل لك ك ل س ن ة ه متطيب معناه انك اؤمن ان المسيح مات وقم ا انا ا س أ ل ك هاهنيك ماشي ابنك بالجوز اقول لك ربنا يهنيه في دنياك عملت المشروع اقول لك ربنا يربحك ويرضيك ماشي جائز عملت ع م ل ي ة و ن ج ح ت اقول لك الحمد لله ربنا ي ت و ل د ب ا ل ص ح ة ويذكرك نعمته عليه ماشي لكن في العيد اقول لك ك ل س ن ة و ت ط ي ب و ه ن ي ك معناه اقرار مني ان عيسى قد مات وحي قامت قيمته ا بايقار هذا كفر بواح يخرج من الممله الا ان تروا كفرا بواحا واضح عليكم فيهم والله برهان أ ه ن ي ه بعد المرض أ ه ن ي ه في فرح أ ه ن ي ه في كسب شيء م و ض و ع مادي نجائز كل ذلك ا ل م ش ا ر ك ة ا ل ح ي ا ت ي ة تبيح هذا الحمد لله على ك ل م ة ابنك و ص ح ة والحمد لله احمد ربنا ماشي لكن أ ه ن ي ك بعيد ا ل ق ي ا م ة المسيح أي قيامة المسيح من, من موت هل مات المسيح ولد لك ي د ن بحرب ا ل ن ص ا ر هو أنا بحربك هذه عقيدتك ف ا س د ة و أ ن ا لا أ ق ر ك عليها فعاوزين م نقول ن ايه المسلمين الله تعالى. لم تتنزل إلا بانفصال عقيدة بيننا وبين الكفر إذن مدارجنا لابد أ ن نعرفها ونعرف عقيدتنا ونعرف رجالنا وسنكمل إ ن شاء الله في حلقات أ خ ر ى ل ن ت أ م ل ر و ع ة العرب وجمال العرب واختيار العرب وكيف خرج محمد من العرب وخرج أ ص ح ا ب ه من العرب لكي تقبض على هذه ا ل ل ا ل ة وهذا العز الذي يجب أ ن ت ت ب ا ه به و أ ن تفتخر به واياك أ ن ترب إ ل ى أ س ف ل سافلين اياك أ ن تكون بهذا السحول والانحطاط لا بد أ ن ترى المكارم و ت أ خ ذ بها وتعمل بمفهومها وترى المسافر و ا ل ق ذ ر ا ت وتنعى عنها ايها العبد, أيها العبد. اتق الله في دينك وكلامك كلام واحد هو كلام الله وكلام ر س و ل صلى الله عليه وسلم ا ر ج الله تعالى أ ن يرزقني ويكم البصر و ا ل ب ص ي ر ة في أ ي ا م الفتن و أ ن يرزقني ويكم العلم النافع والعمل الصالح و أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم ا ل ص ل ا ة